يبدأ الحساب ويقرأ الكتاب وتجزى كل نفس بما كسبت يوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول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 فهنيئا للمتقين وبئس ورد المجرمين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وهل ينفع الندم, وهل ينفع الندم؟ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ولا ينفع ندم, ولا ينفع ندم, ولا ينفع ندم تسجيلات العرضية الإسلامية تقدم قراءة من صلاة التراويح والقيام لسورتي الفرقان والشعراء بصوت القارئ مشاري بن راشد لعفاسي. والآن. نترككم خاشعين مع التلع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم